كُلُّ طَعَامٍ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَتْلُوهَا إِنْ كنتم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 فَمَِسْتَرَعَن اللهَّهِكَذِبَ مِن بَعدِذَلِكَ فَأُولَا إِكَ مُمُظَّالمُون فَمَنِسْتَرَعَن اللهَّهِكَذِبَ مِنْ بَعْدِذَلِكَ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 مباركاً وهدى للعالمين إن أول بيت يوضع للناس لأذي ببكة مباركاً مباركاً وهدى للعالمين إن أول بيت يوضع للناس لأذي ببكة مباركاً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 فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ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 قل يا مَ الكتاب لم بآياتِ اللههِ وَلَّهُ شَعيدٌ علىلَ بآيات اللهَّهِ وَلَّهُ شَيدٌ على ما تعملون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 وَمَ اللَّهُ بِغافِل عََّا تَعملون قُلْ أَهْن الْكِتابَابِنِ مَ تَصُدّونَ عَن سَبِيل اللهَّهِ مَن آمًا مَنْ آممَنَ تَبغونَ آعِ وَجَ وَأَنتُم شُهَدَا وَمَ اللهَّهُ بِغافِل عما تعملون. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَن آمَنَ مَن آمَنَ تَبْغُونَ عِوَجًا وَأَنتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُطِيعُوا فَرِيقًا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم يردوكم بعد ايمانكم كافرين يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا, إن تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم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 وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وكيف تَكْفُرُونَ وَأَنتُم تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُم رَّسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ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 ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا, ولا تموتن إلا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ وَعتَصِموا بِحَذِل اللَّهِ جَمعوا وَلَا تَفََّقُ وَذكُرونِ عَمََ اللهَّه عَلَكُم إذكُُمْ عَدَ أَمْ فَأَلَّ فَذَيَْ قُلوبٍِكُمْ فَأَلَّ فَبَيينَ قُلُوبِكُم فَأَصَحتُم وَكُنتُمْ على شَخاحُفرَةٍ مِنَ النَّارِ فَ أَنْ قَذَكُم مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيين اللَّهُ لَكُمْ آياتتِهِ لَ عََّكُمْ تَهتَدُون وَعْتَصِموا بِحَضِلِ اللَّهِ جَمع وَلَا تَفََّقُ واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فانالف بين قلوبكم فاللف بين قلوبكم فاصبحت بنعمته اخوانا وكنتم وكنتم على شفاه حفرة من النار فانقذكم منها كذَلِكَ يبَيين اللَّهُ لَكُمْ آياتاتِهِ لَعَكُم تَهدَدُون وَعْتَصِموا بِخَذِل اللهَّهِ جَع وَلَا تَفَََّقُ وَذكُرون عَمَتَ اللهَّ عَلَيكُم إذكُنتُم عدْدَ أَمْ فَأَلَّ فَذَينَ قُلوا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 ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر اولئك هم المفلحون ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات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 فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا, فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون يوم تبيض وجوه وتسود وجوه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 وَأَمََّّينَ بَغْضَتْوجهُم فَفِي رَحْمَةِ الل فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِم فِيهَا خَالدُون وَأَََّّينَ بَغْغَتْوجُهُم فَفِي رَحْمَةِ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِم فِيهَا خَالدُون تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا وَنَاللهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ولله ما في السماوات وما في الارض والى الله ترجع الامور كنتم خير امة اخرجت للناس tamuruna بالمعروف وتنهون عن المنكر وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وَلوو آممَنَ أَهْلُ الْكِتابابِ كَانَ خَيرَهُ مِنْهُم المُؤمنِنونَ وَأَكْسَرُومُ الْفاسِقون كُنتُم خَيرَؤُبَة أُخْرِرجَة لَِّا سَِأمررونَ بالِالمَعْرُوفِ وَتَْهَونَ عَ المُنكَرُ وَتَنْهَوونَ عَ المُكَرِ وَتُؤمنِنونَ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 ولو آمن أَهْلُ الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون لن يضروكم إلا أذى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ بَت عَلَيْهِ مُذَِّةُ أَينَ مَا ثُوقِفُ إِللاا بحَذلٍ مَِ اللهَّهِ وَحَذل مِن النَّاس وَحَذلٍ مِنَ النَّاسِ وَباءُ بِغَضَبٍ مَِ اللهَّهِ وَظُِبَة عَلَيهِمُمَسكَنَ ذَلِكَ بأََُّم كانَانوا يَكفرُرونَ بآياتِ الله وَيَقطُلون ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس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 بَت عَلَيْهِ مُذَِّةُ أَينَ مَا ثُوقِفُ إِلَّا بخَذلٍ مَِ اللهَّهِ وَحَذل مِن النَّاس وَحَذلٍ مِنَ النَّاسِ وَباءُ بِغَضَبٍ مَِ اللهَّهِ وَظُِبَة عَلَيهِ مُمَسكَنَ ذَلِكَ بأََُّم كانَانوا يَكفرُرونَ بآياتِ الله وَيَقُطُلون ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون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 وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُسَارِعُونَ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ يؤمنون بالله واليوم الاخر ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون ويسارعون في الخيرات اولئك من الصالحين وما يفعلون من خير فلن يكفروه والله عليم بال وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين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 كَمَثَلِ رِيحٍ فيها صَرٌّ أصابت أرضَ قومٍ ظَلَمُوا أنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ييا أَُهََّينَ آممَنوا لاَا تَتَّغِذُوا بِطانةَم مِنْ دُونِكُم لا يَأَلونَكُمْ خَذَلَ لَا يَألُونَكُمْ خَذَلَهُ وَدُّ مَا عَِتُم قَدَبَدَة الْ البَوْْضهُ مِنْ أَفْواهِهِم وَماَا تُقْفِي صُدُورُهُم أَكْذَرُ قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالاً لا يألونكم خبالا ودوا ما عندتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تغفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون يياَا أَُهََّينَ آممَنُوا لاَا تَتَّغِذُ بِطَانَةً مِ دُونِكُمْ لا يَأَللونَكُمْ خَذَلَ لاَا يَألونَكُمْ خَذَالَ لا وَدُّ مَا عَتُمْ قَدَبَدَةِ الْ البَغْضُ مِنْ أَفْواهِهِم وَماَا تُقْفِي صُدُورهُم أَكْذَرُوا قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك وَلَا ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَمْدُوا عَلَيْكُمْ وَإِذَا خَلَوْا عَمْدُوا عَلَيْكُمْ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلِ الْمَوْتُ بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عليم بِذَاتِ الصُّدُورِ أَأَنْتُمْ أُولَٰئِكَ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَنكُمْ وَإِذَا خَلَوْا عَنكُمْ الْأَنَامِلُ مِنَ الْغَيْظِ قُلِ الْمَوْتُ بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ هَأَ أنْتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ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 وَإذْ غَ دَْوتَ مِنْ أَهلِكَةُ بَووئُ الْ المُؤمنِنينَ مَ قاعيد للِقِتَالِ واللهَّهُ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ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 نزلين ابتهلوا للمؤمنين ان يكفيكم ان يمدكم ربكم بثلاثه الاف بثلاثه الاف من الملائكه منزلين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 اِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا يَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُمُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ وَمَن نَّصرُ إلَّا مِنْ عدِ اللَّهِ العزيِيزِ الْحَكِي وَمَا جَعَلَهُ اللهَّهُ إِللاا مُشرَلَكُمْ وَللتَقُمَ إِ قُلوبُكُم بِ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عدِِ اللَّهِ العزيِيزِ الحَتيِي وَمَا جَعَلَهُ اللهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِن عِندِ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَهِنَ قَلْبُهُمْ خَائِفِينَ لَقَق قَرَسًا مِنََّينَ كَفَروا أَوْ يَكْبتَم فَيَن قَلِبُ خَائِبين لَقَقَ قَرَسًا مِنََّينَ كَفَروا أَوْ يَكْبتَم فَيَن قَلبُ خَائبين لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ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 يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الْرِبَاءَ ضْعَافًا مُضَاعَفًا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الرباء ضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الرباء ضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للكافرين واتقوا النار التي اعدت للكافرين واتقوا النار للكافرين وَأَطِعْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَأَطِعْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَأَطِعْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ عِدَّةٌ لِلْمُتَّقِينَ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عرضها عرضها السماوات والارض عدة للمتقين وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات عرضها السماوات والارض عدة للمتقين الذين ي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 يُفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ الذين ينفقون في السراء والضراء والكظمين الغيظ والكظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا ان فَإِذَا ذَكَرُوا اللَّهَ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ إِذَا فعلوا فَاحِشَةً أَوْ ظلمون انفسهم ذكروا الله ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون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 قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ أذَا بَيانُ لَّاسِ وَهُدََّمَوعظَة للِمَُّقين هذا بَيانُ لَّاسِ وَهُ دََّمَوإظَة للِمَُّقين هذا بَيانُ لَّاسِ وَهُدَومَوعظَةُ للِمَُّقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون كنتم مؤمنين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 وَلْيُمَحِّصِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَنْحِقِ الْكَافِرِينَ وَلْيُمَحِّصِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَنْحِقِ الْكَافِرِينَ وَلْيُمَحِّصِ آمَنُوا وَيَنْحِقِ الْكَافِرِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن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 فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ وَلا قَدكُمْ تُمتَمَن مَوونَ الْمَوْتَ مِن قَبِنِ أَ تَقَووه فَقَد رَأيتُمُ فَقَدْ رَأَيتُمُوه وَأَنْتُمْ تَظُرُون وَمَا مُحََّدٌُ إِللاا رَسُول قَدَخَلَتْ مِنْ قَبِلِهِ رُوسُل فَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ فَقَدْ جَعَلْنَا لَكُمْ أَعْدَاءً وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرسل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 فَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ فَقَدْ جَعَلْنَاهُ لِأَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبَ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلًا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 وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسنه ثواب الاخره والله يحب المحسنين فآتاهم الله ثواب الدنيا والله يحب المحسنين 48. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم, يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين 49. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم يردوكم على أعقابكم فتنطلبوا خاسرين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْطَلِبُوا خَاسِرِينَ دليل الله مولاكم وهو خير الناصرين دليل الله مولاكم وهو خير الناصرين دليل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا رعب بما اشركوا بالله بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمْ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا رُعْبًا بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا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 وَلَقَدْ صدقَكُمُ اللهُ وَعْدَهُ إِذْ تحسّنُهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ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 والله ذو فضل على المؤمنين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم, وعصيتم من بعد ما أراكم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 ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين ولقد صدقكم اللَّهُ وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم وعصيتم من بعد ما أراكم حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم, وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبدليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين اذ تصيرون ولا تلهون على احد والرسول يدعوكم في اخرىكم فاتابكم فاتابكم غمنا بغم لكي لا لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْعَبُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُم فَأَثَابَكُم غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْلا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ إِذ تُصَيِّرُونَ وَلا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَسَابَكُمْ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 ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسٍ يغْشَى يغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ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 والله عليم بذات الصدور ثم أنزل عليكم من بعد الغم أملة نعاسا يغشى, يغشى طائفة منكم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 يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا مِنَ الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كُتِبَ عليهم القتل إلى مضاجعهم وَلِيَبِتَ لِيَ اللهَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَليُومَ حِصَمَا فِي قُلُوبِكُمْ وَلَّهُ عَليمُم بِذاتِ الصّدورثَُّ أَن زَل عَلَيكُم مِنْ بَعدٍ الغَِّ أَمَلََةًّ عَسَي يَعشَاب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 يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لا إِذَا لهم وقالوا لا اخوان لهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا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 والله بما تعملون بصير يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لا اخوان لهم وقالوا لا اخوان لهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا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 ورحمة خير مما يجمعون ولئن قتلتم في سبيل الله او متتم لمغفرة من الله ورحمه خير ورحمه خير مما يجمعون وَلَ إِن قُتِلتُم فِي سَبيلِ اللههِ أَومُدُّم لَمَغْفَِةُم مِنَ اللَّهِ وَرَحمَةٌ خَيير وَرَحْمَةٌ خَيْعٌ مَِّا يَجمَعون وَل إِ مُتُم أَْقُتِلتُم لَ إِلَى اللهَّهِ تُحشَرون وَل إِ مُتُم أَوْقُتِلتُم لَ إلَى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 قمدَ رَجة نَعِدَ اللهَّ واللههُ بَصيرٌ بِماَا يَعمللون قُمْدَ ررجةُ نَعِدَ اللهَّ واللههُ غَصيرٌ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 لَ قَدمَن اللهَّهُ عَلَ المُؤمِنِينَ إذذعثَ فِيهِم رَسُولًا مِنْ أَافُسِيم يَتْلُ عَلَيم آيادِه يَتْلُ عَلَيهِم آياتِي وَيُزَكِيهِم وَُعَّمُومكِتابَ وَالْحكْمَةَ وَإِنكَانوا وَإِن كَوا وإن مِنْ قَبِلُ لَ ضَلَالٍ مُبِين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 وَمَا أَصَابَكُم يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا أَصَابَكُم يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ أَصَابَكُم يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ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 وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ وَلْيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ دَفْعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ وَلْيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّاتَّبَعْنَاكُمْ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 قُلْ فَدَرَأُوا عَن أَنفُسِكُمْ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ الَّذِينَ قَالُوا لإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَدَرَأُوا عَن أَنفُسِكُمْ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فدرؤ عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا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 وَيَسْتَ بشِرونَ بِالَّذينَ لَمْ يَلْحَقُوبِهِم مِن خَلْفِيم أََّا أَلَّا خَوْفٌ عَلَيهِم وَلهُم يخْزَنون فَرحينَ بِمَا آتَهُُ اللهَّهُ مِ فَبلِه وَيَسْتَ وَيَسْتَ بشِرونَ بِالَّبِينَ لَمْ يَْحَقُ بِهِم مِنْ خَلْفهِمْ أَلَّا أَلَّا خَلفٌُ عَلَيهم وَلهُ يَغْزَنون يَسْتَبِشِرونَ بِنِعمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَظْلِم وَأَن اللَّ وَأَن اللهَّهَ لاَا يُضيعُ أَجرَْرَ الْ يَستبشِرونَ بِنعَمَةٍ مِنَ اللهَّهِ وَفَبلِم وَأَن اللهَّ وَأَنَّ اللهَّهَ لاَا يُضيعُ أَجررَ الْ المُؤمنِنين يَْتَبِشِرونَ بِنعمَةٍ مِنَ اللهَّهِ وَفَبلٍ وَأَن الله وَأََّ اللهَّهَ لا يُضيع أَجرَ الْ المُؤمِنين الذي نَسْتَجَابُوا للِلهِ وَروَسُولِ مِنْ بَعدِمَا أَصَابَهُمُ الْقَرح للَِّذينَ أَحْسَنوا مِنهُم وَاتَّقَوأَجرُْ نَ عظم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 للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ان الناس قد فزادهم ايمانا وقالوا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا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 وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ فَانقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ فَانقَلَبُوا بنعمة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 وَالاتَّبَعُولِ الضوانَ اللهَّ وَلَّهُ ذُ فَضللِ عظم إِ مَا ذَالِكُم الشَّيطَانوا يُخَِفُ أَْلِيَ أَهُ فَلَا تَخَافُهُم فَلَا تَخَافُهُم وَخَافون إكُتُم انما ذلك الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين انما ذلك الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم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 ان الذين اشتروا الكفر باليماني لا يضر الله شيئا ولهم ولهم عذاب اليم ان الذين اشتروا الكفر باليماني لا يضر الله شيئا ولهم ولهم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ولا يحسبن الذين كفروا أن إنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ولا يحسبن الذين كفروا إنما نملي لهم خير لأنفسهم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 وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى, حتى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ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 لا قاد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنيا سنكتب ما قالوا وقد لهم الانبياء بغير حق ونقول ونقول ذوق عذاب الحريق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 ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ للِعَبدَ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 الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حتى, حَتَّىٰ يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُم رُّسُلٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ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 الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حتى, حَتَّىٰ يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُم رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ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 جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا, جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير فإِن كَذذَّبوا كَفَقَدِكُ الذِبَررسُُلُ مِنْ قَبِلِكَ جَاءُ جَأُ بِبَينَاتِ وَزُبُنِ وَْكِتَابِمُنير كلُلُّ نَفْسٍِ ذَائِقَةُ الْ المَووط وَإِن ماَا تُوفَّوونَ أُيُورَكُمْ يَوْمَ الْ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 فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ الدَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ لَا تُبَاعُ لَهُمْ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَا تَسْمَعُونَ ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا ومن الذين اشركوا اذًا كثيرًا وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور لا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 لا توب لهن في اموالكم وانفسكم ولا تسمعن ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قدلكم ومن الذين اشركوا ومن الذين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 وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ وَلَا تَكْتُمُونَ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوُا بِثَمَنٍ قَلِيلٍ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبن لهم فلا تحسبن لهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب اليم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 وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ إِ فِي خَلْْقِ السَّماواتِ وَْأَرضِ وقتنا في الليْلِ وَ غارِلَ آيات لآياتِ العُولِ الأببث إِ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَالْأَرض وقتناَا لآيات لآيات في خلق السماوات والأرض واختلاف الليلِ وَ غارلَ آيات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 سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابًا النَّارِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ربنا رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابًا النَّارَ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ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 وما للظالمين من أنصار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إنك من تدخل رَأَى قَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا, وتوفنا مع الأبرار ربنا إنا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 إنك لا تخلف الميعاد ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أن ان لا اضيع عمل عامل ان لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى تادكم من بعد فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واوذوا وأؤذوا وأؤذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفر لأكفر لأكفر, لأكفر لَا كَفَّارَةَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا أَدْخِلَنَّكُم وَلَا وَلَا يُدْخِلُنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنْ انني لا اضيع عمل عامل انني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واوذوا وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفر لأكفر لأكفر, لأكفر, لأكفر لَمْ كَانَ خِيرًا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِ دِيمٍ وَلَا أُدْخِلَنَّهُمْ وَلَا دخلنهم می عل سواد دواد رب ان لا اضيع عمل عامل ان لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى تعذبكم من دعو فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واوذوا وأؤذوا وأؤذوا في سبيله وقاتلوا وقتلوا لأكفروا لأكفر لأك لأكفر لأكفر لأكفر لأكفرن لأكفرن عنهم سيء آديم ولأدخلنهم ولأدخلنهم جنات ولأدخلن ولأدخلن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 لا يغرنَّكَ تقلبُ الذين كفروا في البلادِ لا يغرنَّكَ تقلبُ الذين كفروا في مأواهم جهنمُ وبئس المهاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وَبِئْسَ الْمَثْوَى لكن, لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِندِ الله وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَدْرارِ لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا, لكن الذين اتقوا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِندِ الله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 وَمَا عدَ اللهَّهِ خَيِر للِأَدَرار وَإَِّ مِنْ أَهْلِ كِتَابِلَ مَيُؤ مِنُ بِالَّهِ وَمَا أُنزِلَ إلَكُمْ وَماَا أُنزِلَ إلَكُمْ وَماَا أُنزِلَ إليهم خاشعين لله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 وَمَا أُنزِلَ إلَيكُمْ وَمَا أُزِلَ إلَم خشِ عينَ للِلَّا خشِ عينَ للِللَّهِ لاَا يَشْتَرونَ بِآياتاتِ اللهِ ثمَمَنًَا قَاللَ أُلَاائِكَ لَهُم أَجرُْهُمْ عذَرُِّهِمْ إَِّ اللهَّ سرَرع وَإَِّ مِنْ أَهلِ تِتَابِمَ يؤمِنُ بِلهِ وَمَا أُزِلَ إلَْكُم وَمَا أُزِلَ إلَكُمْ وَمَا أُزِلَ إلَم خشِ عيْنَ للِل خشِ عنَ للِلَّهِ لاَا يَشْتَعونَ بِآياتاتِ اللهِ ثمنا قليلا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 يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله, واتقوا الله لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله وچ لوک بس نوی یوحبل فل پکسیوںوںوںوںوںوںوںوںوںوںوں وَخَلَقَ مِنْهَا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 يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا, وخلق منها زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إن الله كان عليكم رقيبا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها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 وَآتُ الِييَتَمَا أَمولَهُم وَلَا تَتَبَدَّّل الْ الخَبثَ بِقبَ وَلَا تَأقُلُ أَمولَهُم إلَ أَموَالِكُم إِهُ كَانَحُوبًَا كَبَا وَآتُ اليتَمَا أَمولَهُم وَلَا تَتَبَدَّلُ الْ الخَبثَ ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وآتوا اليتاما أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إِنَّهُ كَانَ خُبَّنًا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فانكحوا, فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدناء لا تعولوا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم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 وَآتُِّسَ أَصَدُ قاتِهِ نِحللَه فَإِنطِبِنَ لَكُمْ عَن شَيْئم مِنهُ نَفْسَم فَكُلُ فَكُلُهُ هَنِي أَم مَرِي وَآةُِّسَ أَصَدُ قاتِهَِّ فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه, فكلوه هنيئا بريئا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه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 59. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا 60. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم وَرزُقُوهم فِيهَا وَكْسُهُم وَقُول لَهُمْ قَوولًا مَعْرُفَ وَبِتَلُ الْ لِييَتَمَا خََّ إِذَا بَلَغُِّكَ حَفَائِن آ نَسُْم فَإِن آ نَسْتُم مِنهُمْ رجْدَم ولا تاكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف إِذَا دَفَعتم إلَيهِمْ أَموَالهُم فَأَشِدُ عَلَيهِم وَكَفَابِ اللهِ حَسبَا وَبِتَلُ لِيتَامَا حَتَّ إِذَا بَلَغُِّكَ حَفَائِن آ نَسْتُمْ فَإِن آ نَسْتُم مِنهُم رُشْدَم ولا تاكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتهم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا وبات اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فأن استم فإن أنستم منهم رشد فادفعوا إليهم أموالهم ولا تاكلوها إسرافا وبدارا أن يكبر ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف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 وقولوا لهم قولا معروفا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا, وقولوا لهم قولا معروفا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 خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريات ضعافا خافوا عليهم خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا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 وسيصلون سعيرا إن الذين يأكلون أموالا يتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا إن الذين يأكلون أموالا يتامى ظلما إنما وإنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنفيين فإن كن نساء فوق أثنتين فلهن ثلثا ما تركت وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَارِثَهُ أَبَوَاهُ فلأمه الثلث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 فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنفيين فإن كن نساء فوق أثنتين فلهن ثلثا ما تركوا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 تَريضةٌ مِنْ اللهِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِلَّا مَكَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّتِ يُوصِي نَبَأُهُمْ وَلَهُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِلَّا إِنْ لم يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ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 فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضاب وصية من الله والله عليم حليم وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الْرُبْعُ مِمَّا تَرَكُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْدَيْنِ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 وَإِن كَانَ رَجنُ يورَثُ كَلَلَةً أَِم رَأةُ وَلَهُ أَخُن أَ أُخْتُم فَلكُ لِاحِدَ فَلِكُلّ وَاحِدٍ, واحد مِنْهَُ السّدُس فَإِن كَانوا أَكثَرَمِ ذَِكَ فَهُم شرَكاء فيِي مِن بَعْدِ وَصِيَّتِي يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ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 يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مهيم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 يُدْخِلُونَا نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ وَالَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى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 ان الله كان توابا رحيما انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما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 فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ولا تعذلونه لتذهبوا ببعض ما اتيتموه الا الا ان ياتين بفاحشه مبينه وعاشروهن في المعروف فان كرهتموهن فاعساه ان تكرموا شيئا فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهَا وَلَا تَعْبُنُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا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 وَإِنْ أَرَدْتُمْ مُسْتَبْدَلًا لِزَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ نِفَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا وَإِنْ أَرَدْتُمْ مُسْتَبْدَلًا لِزَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ لَقَطًا طَرًا فَلَا تَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا ۚ آتَاهُ ثَمَنَ مَا دَفَعَ وَلْيَتَبَوَّأْ فِيهِ حَتَّىٰ يَسْتَيْأْذِنْكَ ۖ وَإِنْ أَرَدتَ وآتيتم وآتيتم مِنْهُ فِدَاءً فَآتِهَا مِنْ مَالِهِ ۖ اتاخذونه بهتانا واثما مبينا وكيف تاخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم واخذنا منكم ميثاقا غليظا وكيف تاخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم وَقَزْنَ مِنْكُم م سَاقَن غَلِظَا وَكَيْفَ تَأْخُذونَهُ وَقَد أَفْضَ بَعْضُكُمْ إلَ بَعْض وَأَخزْنَ مِنْكُمْ وَأَخَزْنَ مِنكُم م سَاقًَا غَلِضَا وَلَا تَنكِحُ مَانَكَ حَبَُكُم مِنَ مِسائِ إِلَّ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 وريمه عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخ وبنات الاخت الأخ وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم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 فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ نَفَلاجًا عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُم وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْتُمْ تَجْمَعُونَ وَأَنْتُمْ تَجْمَعُونَ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رحيما اورثي ما عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخ وبنات الاخت الأخ وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واقواتكم واخواتكم من الرضاعه وامهات نسائكم وربائكم وربائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فاذا لم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 وريمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخ وبنات الاخت الأخ وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم واخواتكم من الرضاعه وامهات نسائكم وربائكم وربائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم